جدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وألشنا من بعدهم قرن آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطات فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا تحر مبين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 قل لا قُلْ قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم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 هم الساعة بغتةٌ قالوا يا حسرتنا قالوا يا حصرتنا على ما فروطنا فيها وهم يحملون. خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا تَجِبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضروع ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 وكذلك فتنا بعضه ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآخرين إِنَّا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ تَابَ لِغَيْرِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إِنِّي نُهيتُ أن أَعْبُدَ الذين تدعون مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ إِنِّي أَطِيعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَٰذَا قل إني على بينة من اللّبِّ وكذبتُ بِمَا عِندِمَا تَسْتَعْجِلُونَ ذِهِ إِنَّ الحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يُصُلُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البل والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعون وخفية إن أَجَلَ مِنْ هَذِهِ لَلَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ تُمْمَأَتُن تُشْرِكُونَ قل هو القادر على أيبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم سيع أو يلبسكم سيع ويديق بعضكم بعث بعض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 وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعزل كل عدل لا يؤخذ منها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 بعد إذ هدان الله ونرزق على عقابنا بعد إذ هداه الله كالذي دسته وتخشى الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحابي يدعونه إلى الهداة نا قل إن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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَةَ التَّخْذُ أَصْنَامًا آلهَةً إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَاعٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُو التَّسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِينِينَ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 وتلك حدتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن إنا ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كُلَّه دِينًا ونوحًا دِينًا مِن قَبْل وَمِن دُرْلِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ونوطى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم ودريهم ихم وإخوانهم وجب بينهم وجب بينهم وهدايناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أسركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي فتبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي فَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وهذا كتاب أنزل ماه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَلَئِنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ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 كبرون، ولقد جئتموا فرادا كما خلقناكم، ولا مروتكم، وتركتم ما خولناكم، وتركتم ما خولناكم،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 إن الله فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 خرج نابين نبات كل شيء فخرجنا منه خضرا فخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكب ومن النخل من طلعها قن وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا طِنْ وَالْدَانِيَةُ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَادٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانِ مُشْتَبِهٌ وَغَيْر مُتَشَابِهٍ انظروا إلى تمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفته ومن عمية عليها وما أن عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعدمون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 ونقلب أثيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أو ولمروه ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون.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 وَإِنَّكَ كَثِيرٌ لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِرَيْعِ الْإِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ الْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُ مِن ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون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 الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أدرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهُ دِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدَّ أَيَّ يُضِلْهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْرِّدْسَ عَلَى الَّذِينَ لا وهذا قراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون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 ما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويتخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذلية قوم آخرين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 وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بذعمهم وأنعام الحرمة ظهورها وأنعام الحرمة ظهورها وأنعام لا يذكر نسل الله عليها افتراء عليه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 وَقَتْلُ خَطَاةٍ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا الله اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَد ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ معروشات وغير معروشات والنخل والذرة مختلفا أكله والزيتون وضُمّا لا متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وأتى حقه يوم حصاده ولا تسرفوا.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 من الظأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حروم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حروم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين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 قل لا أجد في ما أُوحى إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أي يكون بيتاً أو دماً مسفوحا أو لحم خنزير فإن رجس أو لحم خنزير فإن له رجس أَلَّا يَضُرَّهُ وَارَاءً وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وعلى الذين هادوا حرّمنا كل الذي ظفروه ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الفوايا أو ما اختلط بعذب ذلك جزئناه ببغوיהם وإن لا صادقون فإن كذبوا كفقر ربكم دو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 إلا تخرجون لنا إن تتبعون إلا الضن وإن أتتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين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 وَأَنَّهَا ذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَاتِبُ عَلَيْهِ وَلَا تَاتِبُ الشُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَلَى سَبِيلٍ ذَالِكُمْ وَصَّكُوهُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَهَذَا كِتَابٌ أَزَلَهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَتَقُولُ أن إِنَّمَا أُزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَوَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَلَى دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ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 فَأَنذِرْ الَّذِينَ يَصْدُفُونَ عَن آيَاتِنَا وَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْهَا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا يَهْدِينِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا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 قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تأكسب كل نفق إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى